بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وقليل رب العالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين هذا الدرس الثاني من شرح المقدمة الجزرية نقرأ النظم سويا إن شاء الله هذه الباب المخارج ثم بعد ذلك نبدأ بالشرح مخالج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقص الحلق همز هاء ومن هاي أصل حرف هم ومن وسطه فعين حاء ومن وسطه عين حاء أدناه عين خاء والقاف أدناه عين خاء والقاف أقصى لسان فوق ثم الكاف اسفل والوسط فجيم شين يا, يا والضاد من حافته اذ وليا وترى من, من أيسر أو, أي أو يمناها واللام اجناها بمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والنون طرفه تحت جعلوا يدانيه لظهر أدخلوا والرا والطاء والدال وتاء من هو من طره وذا وتاه من عليا السنايا والصفير مستكن منه ومن من فوق السنايا السفلى منه ومن رؤوس السنايا والظاء والذال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفاه من طرفها ومن طرف مع طراف الثنايا المشرفة. فالف مع الثنايا المشرفة. للشفتين الواو باء ميم. للشفتين باء ميم. وغنة مخرجها الخيشوم. وغنة مخرجها الخيشوم. أحسنتم. مخارج الحروف. اولا المخارج جمع. ومفردها مخرج والمخرج هو محل الخروج والمخرج هو المكان الذي يخرج منه كما أن المدخل هو مكان الدخول والمدخل هو المكان الذي يدخل إليه قال الله سبحانه وتعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان نصيرا أدخلني مدخل صدق يعني المدينة وأخرجني مخرج الصدق يعني مكة وجعلني من لدنك سلطان النصير يعني الأنصار فهذا الباب مثلا للداخل منه يسمى مدخل وهذا الباب للخارج منه يسمى مخرج لكن هذه الغرفة الداخل إليها يقال مدخل والخارج منها يقال مخرج لاحظ؟ فهنا مخارج الحروف أي المكان الذي يخرج منه الحرف هذا معنى مخارج أو مخرج في اللغة أما المخرج في اصطلاع علماء التجويد فهو الحيز المولد للحرف الحيز المولد للحرف الحيز يعني المكان المكان المولد الذي ينتج منه الحرف فعلى سبيل المثال الهمزة تنتج أين في أقصى الحلق المين تنتج وتتولد عندما تنطبق الشفتين الواو كذلك الغير مدية فإنها تخرج عند انطباق الشفتين انطباقا ليس كاملا تمام والنون مكان خروجها طرف اللسان طرف اللسان آخر اللسان مع اللثة العليا إذا التقي تولد حرف النون وخرج حرف النون هذا معنى قولنا الحيز المولد للحرف يعني المكان الذي ينتج منه الحرف. ونلاحظ قبل أن نشرع في يعني البيان أكثر من ذلك أن الحرف وخروج الحرف هو عبارة عن مقطع. يأتينا إن شاء الله في تعريف الحرف. فإن مخارج الحروف هي عبارة عن مجموعة من القطاعات أو المقاطع الموجودة في الفم وفي الجوف أو في اللسان أو في الحنك العالى يخرج منها الحرف وستأتينا التفصيلات في هذا الشرف مخارج الحروف ما المراد بالحرف في اللغة الحرف في اللغة هو الطرف طرف الشيء قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف يعني على شك فإن أصابه خير نطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة وأما الحرف في الاستلاح هو عبارة عن صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر وقولنا مخرج محقق يشمل جميع الحروف وقولنا المقطع المقدر يعني الألف والواو واليا المدية وهو عبارة عن صوت يعتمد على مقطع محقق او مقدر هذا معنى الحرف الانسان تكون في في نفسه معاني معينة الانسان بطبعه تكون في نفسه معاني معينة فالله سبحانه وتعالى الهم الانسان ان يعبر عن مكنون نفسه بشيء يظهر على لسانه وهو الحرف فالإنسان ما يأتي في نفسه مثلا أن هذا كتاب فكيف يعبر على أن هذا كتاب هنا يأتي دور اللغة والبيان وما يسمى باللسان وهو ما يتميز به الإنسان عن الحيوان قال الله عز وجل ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه طيب، فيأتي حرف الكاف يدل على معنى معين والتاء والألف والباء تجتمع مع بعض فتكون كتاب تتآلف مع بعضها فتكون كتابا هذا ما يسمى بالحرف تجتمع هذه الحروف فتعبر الإنسان يستطيع من خلاله يعبر عن مكنون نفسه وليس فقط في اللغة العربية بل في اللغات مثلا بوك كتاب البي هو حرف والأو حرف والأو حرف والك حرف يجتمعون بنسق معين فيعبر الإنسان عن مكنون نفسه وهناك علاقة لماذا الكتاب اختار فيه الكاف لماذا التاء لماذا الألف لماذا البا لعلاقة معنوية بين نظرة الإنسان يعني بين نفس النفسية اللي تحل بها الإنسان البصمة التي في الإنسان وبين نظرته للأشياء فإن لكل قوم ولكل جماعة بصمة معينة يعني بصمة نفسية معينة هذه تجعل أن, أن, أن, أن يسمى هذا الشيء اللي أمامنا الذين أن أن يعبر عنه تأتي الكاف والتا والאלف والباء فيجتمعان ويتم التعذير وهذا في بعض يعني أثار علم اللغة ما يهمنا كثيرا يعني هذه الحروف يا حجة الله تبارك وتعالى على خلقه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرسله الله عز وجل بلسان يفهمه الناس فلما فهم وهذا اللسان يتكون من, إيش؟ من, من كلمات والكلمات تتكون من, إيش؟ من أحرف إذا الحرف هو من الأهمية بمكان فالحرف أساس الكلمة العربية والكلمة العربية أساس المقطع كاملا فالرسول عندما يقول قولوا لا إله إلا الله تفلح. فأتى باللام بالهمزة بالالف باللام بالآ بالتا بالفا واللام والحا ونحو ذلك من العبارات التي يفهمها الناس ولا يمكن أن تقوم حجة على المخلوقين إلا بهذه اللغة فاللغة هي جسر ما بين أذهان الناس يتواصلون بها قال عز وجل ورسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومن هنا تكمن أهمية علم التجويد وخصوصا أهمية علم خارج الحروف لأنه متعلق بهذا الكتاب وهو الحجة. فإذا الحجة غير واضحة فتكون الحجة ناقصة. كل ما كانت الحجة تامة واضحة كل ما كان اللغة واضحة كاملة تامة كل ما كانت الحجة واضحة تامة كاملة. فبالتالي عندما نقرأ القرآن الكريم للناس الآخرين بطريقة يعني رديئة فإننا نقدم هذه الحجة بشكل رديء وعندما نقرأ القرآن بصورة جميلة مزيّنة محسنة فإننا فإننا نقدم هذه الحجة بثوب قشيب وشكل جميل ومن هنا لا يمكن أبدا لأي إنسان أن يكون مجودا أو أن يعني يكون قارئ للقرآن بصورة جميلة متغنيا بكتاب الله إلا بعد أن يتقن هذا الباب إتقانا تاما هو مخارج الحروف فهذا الباب هو من أهم مخارج الحروف من أهم باب على الإطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منها ولا يمكن أن تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن تتقن باب مخارج الحروف طيب فلذاك يقول العلماء معرفة المخرج منزلة الوزن والمقدار ومعرفة الصفة بمنزلة المحكي والمعيار. فنحن إن شاء الله سوف ندرس هذا الباب على مراحل. يعني مرحلة يعني تلو مرحلة حتى يتكامل ويتضح هذا الباب. أولاً المرحلة الأولى عندما يعني سوف ندرس يعني أولاً المقاطع أو الشواهد أو تفصيلات أو خالطة باب المخارج. فانا عندما اقرأ هذا الابياث عندكم في, في الكتاب اللي بين ايديكم عندما اقول حدد تضع بين الجملتين قوسين تمام فمثلا مخالج الفروف سبعة عشر الان ما تصنع حدد تضع بين هذه العبارة ايش قوسين مخالج الفروف سبعة عشر هذه العبارة اشتناب بها تضحها بين ايش بين قوسين هذه المرحلة الاولى لبراسة المخالف على الذي يسترره ومن استبر هذا يعني زيادة بيانة الامر الثاني اذي الجو ان يكونوا حديث اما كلمة ودي صروق مدل او احد انتيما يعني هذه شرقه هكذا ثم احصل حلقه همز ه حدد فهمت را ثم احصل حلقه همز ه حددته ومن وسطه عين الح حدد أدناه غير خاؤها حدد ولقاه أقصى اللسان فوق حدد ولقاه أقصى اللسان فوق حدد طيب أسفل وال والكاف أسفل ولكاف ثم الكاف أسفل يعني. ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يحدد السلام عليكم والماشين والضاد من حافته اذ وليا من ايسر او يمناها حددت كويس واللام ادناها لمنتهى حدد. طيب ولا مؤدناها ماشي والنون من طرفه تحت اجعلوا حدد والراء يدانيه لظهر ادخلوا حدد والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا حدد حدد والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى حدد والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى حددتها طيب والظاء والذال والثل العلى من طرفيهما. والظاء والذال والثل العلى من طرفيهما. حددناه. ومن بطن الشفاف الفاء مع طراف الثنائي المشرف حدد. للشفتين الواو باء ميم حدد وغنة مخرجها الخيشوم حدد تمام؟ انتهينا منها؟ فعندما يقول لك هات مخرج حرف الطاء من منطوق الجزرية فإنك تقول والطاء والدال والثا منه ومن عُلي الثنايا ما تقول عُلي الثنايا والصفير مستكين لا لا تروح الأبيات هذه فقط للنظم بس إذا عندما تستشهد بس بالشيء المحدد عندك وتمحددتها فعندما يقول لك أعطني مخرج الذال تقول والطاء والذال والثال العليا من طرفيهما ما تقول والله وضاء وذلع من طرفيهم طبن الشفاء فالبا مع الطرفي اتنين لا طب منك حاجة وحدة اذا هذه المرحلة الولى انت من المرحلة الولى وهي تحديد شواهد مخارج الحروف المرحلة الثانية معرفة الضمائر التي تضمنها هذا الباب كل واحد يمسك القلم تمام ويحاول يكتب ايش الضمائر اللي, اللي تضمن هذا الباب شوف قال مخارج الحروف سبعة عشر ما فيها ضمير لا يوجد فيها ضمير على الذي يختاره على, على الذي يختاره الضمير هنا مو أنها ضمير يختاره من هو الذي يختار على الذي يختاره يعني على الذي يختار العدد على الذي يختار هذا العدد الضمير يعود عليهش على العدد 17 يعني على العدد المختار على العدد المختار على الذي يختاره من اختبر من هو الذي اختبر هو الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي البصري وتبعه أكثر القراء وجمهور النحويين ومنهم ومن القراء الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى إذا نركز على الضمائل فالمرحل العرفة حتى حددناها رحن فيش؟ الضمائل, الضمائل. على الذي يختاره هو من يختبر من يختبر؟ من هذا عائد على من؟ أب الخليط فراهيدي أو ابن الجزري قول من شئ القراء يعني للجوك ألف ما يوجد ضمير واختاه اختاه يعني الواو والياء المديتان الضمير يعود على اس واختاه على الالف واختاء الالف الواو والياء إذن هم ثلاث أخوات الالف وأخواتها مين الواو والياء المديتان وحن يقول لي ماذا معهم الالف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوحا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 أي هذه حروف ثلاثه هذا من وسطه وسطه هنا ضمير ناقص ضمير وسط ماذا الحرف ايش هو ومن وسطه وسط الحرف ماشي حلوا الضمائر هذه ومن وسط الحرف ايش فهمت تغير الحرف ادناه غين ادنى ايش ادنى الحرف ادنى الحرف غين خا الغين خاوها خاوها هذا المضمير اللها اله عائد علماً. أبغى أبغى كيف طيب الحرف كيف خاو الغين كيف الرغين يقول لك لا نغبطناها غبطنا عضفنا الخاء إلى الغين لأن الخاء تتحد مع الغين في كل شيء إلا في حالة واحدة فإن حرف الخاء حرف مهموس وحرف الغين حرف مجهور فإنهم من مكان واحد من حضة واحدة الخاء والعين فإذا قال إيش أذناه غين خاوها أبسم الخاء راجع الغين ولا نكرنا السب نرى ربما فإن الخير ال الغين نفس المخرج الخاء نفس المخرج بس اللهم إنه بس ذكر الخاء صغار مهموسة والعين مجهورة ورقاب أصل لسان اول قاف هنا عندك في البدايه مخرج القاف افصل لسانك فوق اوكي هذا مخرجها اين مخرج القاف افصل لسانك فوق كذا اقصل لسان, لسان, لسان فوق كلمه فوق يدل على الحركه الاعلى على السقف تقصل لسان هذا اللسان اقصل لسان فوق في السقف صفه انه مساعد نايل زي ما يكون هذا معنى فوق يعني الحنه كده ثم الكاف اسفل اسفل ايش اسفل اسفل محرض القلب طيب عادي كده انا لما تقول انت قد قد حضرتك قد كده كأنك رايت قد صح من فوق لتحت قد هما الدال أسفل والوسط وصف ايش وسط اللسان والوسط فجيم شين يا ما في شيء ما فيها قايه هي بس طبعا الوسط قلنا وصف اللسان والضاد من حافته الحافه ايش من حافه اللسان حافته الضمائر مهمة ها والضاد من حافته الوليه تابع يعني تابع حافد اللسان وليا يعني تابع حافد اللسان الحرف اليمنى مع الأظافر اليمنى العليا والحرف اليسرى مع الأظافر اليسرى العليا هذا معنا وليا وذي ماذا يعني ان الأظافر وليا الحافة أو حافة أول ولا ولا من حافة إذ وليا الأظافر يعني حافة اللسان تبع هذا ظرف من أيسر او يمناها يمنى الحافة من عيسر الحافة او من يمنى الحافة تدونها عندك بنفس المدين حتى تعرف الضمائر الريحة الفين لان بعض النفس يقرم مثل او منظومة معينة وفي ضمائر كثيرة يحط ضمير الشرف في الغرب واللام ادناها ادناها ماذا؟ ادنا شوف ادنا الحافه باللسان يعني اول حافة اللسان ادناها اول واللام ادناها يعني اول هذه الحافه من المهم من اول شيء من هنا انا اشرحها لكم ان شاء واللام يعني اول ادناها يعني أدلاء حافة اللسان سواء كان حاف اليمين او الحافه اليسار واللام ادناها لمنتهى اي منتهى حافه اللسان آخر شيء آخر. على برها واللام أدناها لمنتهى يعني منتهى حافظ اللسان ففل للسان كذا أدناها طرف يعني تمام؟ والنون من طرف, طرف إطار طرف اللسان تحت يعني تحت اللام تحت يعني تحت اللام اجعلوا اجعلوها أيها القراء اجعلوا فعل الله اجعلوا فلسروا يعني بس ال... بعدين ال هل... تحت التفاصيل بعدين قلنا في مراحل ماشي تحت اجاده ورا يدانيه يداني يعني يقالبه يقالبه مخرج اللام يدانيه يداني مخرج اللام في الهام لكن لظهر الادخل لظهر الادخل الادخل ادخل للداخل يعني والطاء والدال وثانه منه من ايش من طرف اللسان منه يعني من طرف اللسان ها هنا عضى طرف اللسان عليا الثنايا عضى الثنايا يعني وصول الثنايا العليا وصول الثنايا العليا طب هنا قصر صح قصر حد تحبين والصفير ايش معنى الصفير معناه الصاد والذال والسين صغير معناها اختصرها من جذري بدل ما يقول والصاد والزاي والسين عطاها قال والصبير يعني احرف الصيطرة بالصال والزاي والسين مستكن يعني مستقر فين مستقر قال لك منه من فين من طرف اللسان من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى تمام؟ إذا الأصال والزاي والسين يخرجان من طرف اللسان قال لك مع ما بين الثنائي السبقة قريب من السبقة منه يعني من طرف اللسان قريب من السبقة ومن فوق الثنائي السبقة ما يزاحده يعني قبل سوف يوان صفحتي الثنائي من الداخل لكنه لم يلتص بصفحتي الثنائي وإنما ينتج فواعه هذا الفرع يخرج النص مثل الفرق الموجودة في الصلاة نفس فكرة الصافرة. ثم قال والله والذل وثا للعليا تيجي العليا الثنايا العليا دي <تصفيق> نقول قال من طرقيهما يعني طرق الإنسان طرق الإنسان مع ما يحده من أطراف الثنايا <تصفيق> الله العليا صح أو أذ من طرقيهما. بعدا ومن طرقي الشخ فين بطن الشفة مو هنا جوا هنا كذا. مع طرَاحِ الثنايا المُشِدَّة يقوله إف ولا تخلَّفُنا قف فطرَاحِ الثنايا مع بطن الشفة. مع طرَاحِ الثنايا المُشِدَّة للشفتين الواو بار من وغنة مخرجها يعني مخرج الغنة ومن الغنة مخرجها الخيش. إذا انتهينا للمرحلة الثاني الأولى حددنا نحل المخارج المنطوق منطوق كلام الجزئي والثاني عرفنا هذه عرفنا الضمائج إذا عليك أن تدرب نفسك على استخراج مخارج الحروف من منطوق كلام الجزئي فما هذا يجيب سؤال يا فلان ما هو مخرج الزائف تقول لي والصغير مستكم منه ومن فوق الْثَنَايا السُّفْلَةِ هذا من منطوق كلام ابن الجزالي لما أقول لك من مفهومك لكلام ابن الجزالي ما هو مخرج الزال؟ تقول لي طرق اللسان طرق اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسُّفْلَة قريبا من السُّفْلَة طيب عندما أقول لك مثلا مخرج الظالم من منطوق كلام الجدد تقول والضاد من حافته إِذْ وَيَلَ من أي مِنْ أَيْسَرَ أَوْ صح من مفهوم كلام ابن الزين تقول لي مقرد هو حافتي اللسان أو إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيهما من الضراس العليا إن كانت الحرفة اليمنى فالضراس العليا اليمنى أو ال ال اليسرى الضراس العليا اليسرى وهكذا طيب يقول مخارج الحروف عشر اختلف العلماء في عدد مخارج الحروف فذهب اكثر القراء والنحويين والخير احمد الفراهيدي وسعد بن الجدلي الى ان عدد مخارج الحروف كم عشر وهذه المخارج تسمى في المقار الجزئيه لان المخارج تنقسم الى قسمين المخارج الكلية او سميها العامة يسموها العامة وهناك المقارف الجزئية او يسموها الفرعية فالكلية هي خمس مقارف والجزئية سبتاشر ما هي المقارف الكلية العامة عند الجوف هذا واحد اثنين احب اللسان، الشفتان، الخيش. هذه خمسة. وإلا ففي حقيقة الأمر أن لكل حرف مخرجا فإن عدد الحروف العربية كم؟ 29 وعشرون هو وأولها لا اله وليس فإن الألف ألف. فإن ألف يأخذ لا ملك ولا ملك. الآخرة هو الالف الذي هو بلا مالف يُعبر عنه بلا مالف فإذا قيلك أنقف حرف الالف فإنك تقول لا هذا ولا أذف وأما أول حرف هو الهمزة همزة بات فاجي من أفضل 29 حرفاً والحروف حروف اللغة العربية تنقسم بلا قسمين حروف عربية أصلية وحروف عربية فرعية الأحرف العربية أصلية هي 29 حرف، وأما الفرعية فمنها ما هو فصيح ومنها غير فصيح. فمثل من الأحرف العربية يعني الفرعية مثل اللام المفخمة، تمام، ومثل القاف الشبيهة بالكاف، ومثل الكاف اللي زي الشين، ولا تفاصيل معينة. <تصفيق> تمام وهذا في في بحوث اللغة وجاء في القرآن الكريم شيء من هذه الحروف العربية الفرعية مثل بسم الله مديريها وموسى وهذا ما يسمى بالألف الممالة وهو حرف عربي فرعية أو الهمزة المسحلة عجمي عربي أنتم على أن تكرين الله وهذا مثال في حرف يعني حرف عربي لكنه حرف عربي فرعي وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأحرف عربية فرعية كثيرة منها أنه قال بل جيم ياء في قول حار يا بدلا يقول حار جا طال حار يا، وبدلا يقول إنها, إنها رجس قال إنها رجس يعني بالجيم يعني وهو حرف عربي إيش فرعي أو مثلا بعض الناس الذي ينطق القارب قارب من الكاف بأرقام بقول الرقم مثلا يجعلها قريبة من الكاف ولا حرف عربي أو القاف قال أقول لك أقول لك مثلا أو نحو ذلك أو المستقيم مثلا هذا حرف عربي فرعي ولكنه مستهجن يعني غير صحيح لكن العرب تكلموا به على كل أما حرف أما قرود ال ليش المكون قلنا لكل حرف مقرج المقارن يزيع الفرنسة العطاشة المخرج على اختياري ابن الجزائي الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى اختار مختاره اختاره وهو أن مخارج الحروف ستة عشرة كيف ستة عشرة مخارج الحروف الجوهية الواو والألف والياء والزعف فالواوب اعطاه للشفتين والألف اعطاه محل الأمزة في الحلق والياء اعطاه لللسان فجيموا الشينوية وزعها فرصة عشر وأما القطرب والجرمي وابن كيسان وابن زياد الفراء وجماعة فقالوا لا المخارج أربعة حيث أن وزعوا مخارج الجوف مخارج الأليف الأولياء اللي, اللي تبع الجوف وزعوها كما قلنا ما فعل السلوي وقالوا اللام والنون والراء هذه الحروف الدلقية جعلوا مقرجها واحدة فصارت أربعة لكن الذي نعتمده ودائماً وبدلاً هو مختاره الإمام ابن الجزري رحمه الله 17 ماهر يعني كراوي ابن الجزري الزقيق الذي يدل على أنه درس أصول الفقر لأنه على الذي يحتره ما قال على الذي يرجحه ما قال فوق بين الترجيح وبين الاختيار فإن الترجيح هو أنك يعني تغلب أحد القولين على الآخر لضعف أدلة القول الآخر ولقوة الأدلة القول ترجحه أما الاختيار فإن الأمارات تتساوى عندك ولا تستطيع أن ترجح أحد القولين على الآخر فتعمل إلى عمل خارجي بعيد من خلال هذا الأمر الخارجي تختار أحد القولين على الآخر من غير ترجح وهذا ما يفعل ذلك ابن سيمية رحمه الله تعالى حتى في الفقر الإسلامي عنده كتاب يسمونه الاختيارات يسمونه الاختيارات الشيخ الإسلامي اسمعنا الاختيارات معناه أنه والله ما يرجحه هو في الأمر الخارجي يختار يقول له أنا أختار هذا القول على هذا القول وهذا عنده شدة الخلاف مثلا على سبيل المثال يقول لك إذا حصل بركان أو زلزال هل يصلى صلاة الكتوب والكتوب أم لا يصلى ابن تنين يقول يصلى اختيارا لا ترجيح لماذا؟ لأمر قام عنده في ذلك وهو عموم قوله عنه صلى الله عليه إن هذه الآيات التي يرسلها الله يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا منها فاجعوا إلى الله وإن الصلاة بسيطة الحمد لما أنت نفركين لكن أتخلكم في هواي وإلا فيه مثلا يعني هذا الاختيار ابن الجزر يقول مو غلط اللقاء 16 مو غلط ولا غلط اللي اللقاء 14 ولا غلط اللقاء اللقاء لكن انا اختار ابن الجزر يقول 17 لامر قام عنده في ذلك ليس بحاجة الى ان فتح قضية للموضوع على الذي يختاره من يستمر ذكرنا الجو والحمق والمساء والشفتين والخيشو وهذه خمسة مخارج كلية ولنستطيع أن أشبهها لكم بمثلا عمارة فيها خمسة أدوار كل دور فيه مثلا شققين كل شقق فيها غرف كل غرف فيها أدراج دواني وهكذا يعني كل مال أول تتفرع لكن جعلنا تحت مظلة كبيرة وهي مظلة اللي هو خمسة خمسة مخالف الجو تحته كذا كذا حرب الحرب كذا ستة حروف اللسان كذا كذا كل لا تعداد نعيش فيقول للجوف ألف و أخشاها للجوف ألف المقرد الأول الجوف أولاً ما هو الجوف الجوف ماذا اسمها الجوف صحيح إذا هنا في فائدة وإن كان فيها فيه نوع من دعاء لكن هي فائدة حقيقة واجبك عندما تشتح أي علم من العلوم فإنك تفسر المصطلحات الموجودة على الموضوع اللي بحد فيه يعني. يعني أنا أقرأ كتب جغرافيا وشيء موجود وضع الجوف هذا أقول الجوف يعني البطن يعني كتاب جغرافيا أنا مدينة اسمها الجوف صلاح لهذا أو أقرأ كتب تاريخه أو كل ما شيء لكن أنا قاري كتب تجويه أقرأ كتب للمكتوب الجوف إذن المراد بالجوف يعني الجوف يعني في اللغة العربية هو الخلال الجوف الشيء الخالي المجوف يعني مجوف تمام؟ هو الفرامل الثمي لا لا <تصفيق> لا مأذام أذام بقول لك أذامين هنا <تصفيق> إيه ما معد... هو الفرامل الثمي اللي هنا والحرج لأنه يوجد تجويف في الرأس يوجد تجويف في الصدر يوجد في ال إيه حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأجوغان الفم والفرج صح ولا لا طيب الأ الأجوغان الفم والغرف. لكن عند الفقهاء لما انتقروا يقول لك في في احكام الديان الجائبة والممومة والجوف والصيانة يقول لك إذا وصل إلى جوف أي شيء معنى جوفه معناه هو معناه الثام والحلق والصدر والبطن بل حتى التلف الوضني. فقهاء الشافعية يقولوا لو واحد يرضى كذا و بس فطر لو يرضى كذا دخلت مثلا العروس على تنضيف الغيد هنا كده تمام فطر لا ندخل الجوف. وقال بعضهم لا إذا لخذ مثلاً عذر عذر مثلاً وأخرجته وكان فيه أوساخ ورجعته ثم لا يخطر. لين أن يسموه جوفاً. لكن هل العلماء في الجري سمون التجيف العذر جوفاً؟ لا ما له علاقة هذا الموضوع. إذا التجيف ليس الثمي والحرق. هذا معناه الجوفي. أهل للجوفي للجوف ألف. الحرق كيف يخرج؟ الحرف له ثلاثة طرق للخروج، إما أن يخرج الحرف بطريقة الطرق، تقول أ كذا أو أ أو أت، وإما أن يخرج بطريقة القلع ها ه ص ق ه ق قل ماشي، وإما أن يخرج بطريقة التزاز والتنوّج متفق في طرق ولا قرع. لا برح ولا يعني لا تصالم ولا تبعض وإنه بطريق إيش الاهتزاز فالحروف التي تخرج بطريق الاهتزاز هي الواو المدية والألف المدية والياو المدية ماشي فقال للجوه ألف و أبتع يعني الواو والياو فما هو مخرج الالف وما مخرج الواو والياو الجوه مخرجها مثل من, من الجوه يأتي الهواء من الريئتين تمام؟ فيأتي يصوت ما هو الصوت بالمناسبة؟ الصوت هو الهواء هو الهواء المسموع أنا عندما أقول آه هذا يسمى صوتا. طرعوا لما أقول هذا يسمى هواء ونفس لكن عندما طلع صوت يسمى عندما فيه هواء هواء مسموع يسمى صوتاً وقال لك ما معنى الصوت؟ يعني الهواء المسورة فإذا لم يسمع فهو نفس. فهو نفس الجوف الألف و المغدى و هذه واليا تسمى بالحروف الجوفية لأنها تخرج من الجوف وتسمى بالحروف الهوائية لأنها تخرج بطريق الإهتزاز والهواء قال الهواء تنتهي وتسمى بحروف العلة تسمى بحروف العلة قالوا لأنها تعل الكلام والعلّة هي الدّام المريض يعني قالوا في مناسبة يعني لطيفة قالوا سمّوا عروف علّة لأن المريض يخرج هذه الأصوات صوت الألف و <تزق> <كرام pensa> <تزق> قال ايش اسمه قالوا ايش السلامه تعافى انت وكذا وبالتالي يقال ان احمد بن حنبل هو كان ين يقول اه اه يعني فقيل له يا عبد الله حتى كان اخوي عنفوان ان المراهكه تكتب التاول فلان يعني يعني بطل يقول اه <تصفيق> <تصفيق> فلان فالانذاه يسموها حروف ايش؟ انا طيب <تصفيق> وتسمى بالحروف الفضائية، سبيس يعني، الحروف الفضائية، تمام يعني التي تخرج فيه من الفضاء، فضاء الفم يعني، الألف والواو والياء. وتسمى بالحروف المادية، فهذه كلها ألقاب للألف والواو والياء. حروف مجن للهواء تنسي، ما معنى الهواء تنسي؟ يعني أنه لا يصدها صاد، إلا أن ينقطع النفس حتى انقذها. فإذا قلت لا تتورقف إلا إذا خلص النفس صح؟ لكن إذا قلت مثلا أص الخلص بمجرد حصل من انقطع حروف مدن الهواء تتكلم أيضاً الألف والواب واليال سنتكلم في المرحلة عن اللحون التي تطرى اللحون التي تطرى ونعرف ما هو على هذه الحروب في مرحلة ثم لأقصى الحلق همزها ها الحلق ينقسم ثلاثة أقسام المقرج الثاني ايه المقرج الثاني يحسن الجوة خلصتين منه الآن أقصى الحلق الحلق ثلاثة أقسام سنبدأ من الصدر إلى, إلى الخارج من الخارج شوف نبدأ إلى القادة. ثم لأ أقصى ووسط الحلق هو عن الحلق عن أدنى يعني على كين تضرر يعني <تصفيق> مثلا نوج عنا هذا الإنسان مثلا آه... هذا الحلق مثلا سيء مثلا يعني يكون هذا أقصى الحرق وهنا بعده وسط بعده أدنى ثم لأقصى الحرق همز الهمز الهمزة تخرج من أقصى الحرف يليها الحل. يليها يليهاها والهمزة تعتبر حرف شديد حيث أن الهواء يأتي مندفع من الرئتين فأول ما يأتي عند الهمز تصد بمصد قوي فلذلك العلماء يسمون الحرف الهمزة حمز حرف محتوف أو جرس ولذلك نجد اللي يتعلم قراءات يجد أن الهمزة أخذت حيزا كبيرا وشغلت بال العرب فإن بعض العرب يهدف الهمزة يقول انظر إلى السماء ويسيب الهمزة لأنها يسدل من زعاج. وبعض العرب يسهلها فيقول آه آه أنتم وبعض العرب يبدلها فيقول تأكل فيقول تأكل كبير منهم الناس هو تأكل هو الطائف بالإبدال يقول الطائف يقول الطائف وهكذا يعني المهم يتخلصون من الهمزة إما بالحرق وإما بالاسقاط وإما بالإدال وإما بالتسهيل وإما أشياء كبيرة هذا هو معنى يعني ثم أقصى الحرق في همزنا وإن الهمزة تخرج من أقصى الحرف إما يصيب نوعا من الكلبة لكن الهمزة عندما يبدأ بها سهلة سهلة كبير من الناس ما يحسن أن يقول الله أكبر ما لا يصنع يقول الله أكبر يقنى من همزة إلى لماذا؟ لأنها تسبب له نوع من من الثقل من الثقل والإنزعاج في جهاز النطق ثم الأقصى الحلق همز هاتو الها يخرج أيضا من أقصى الحلق والها يعتبر أوضع حرف من حروف اللغة العربية لماذا؟ لأنه لا يحصل مصد اصطدام شوف أه. لكن أه. اه يكال ينعمل, يكال ينعمل. لذلك دائما ربما تحاول علم تقرأ القرآن أن تركز على الها لأن الها لشدة ضعفها يعني تهمل ومن وسطه فعين حارب وسط الحرق يخرج منه العين والحارب العلماء اختلفوا ايش اللي قبل العين قبل الحارب ام قبل العين مهن. هم في الحقيقة يمكن المخرجهم واحد مخرج العين والحاء يعني من نفس المكان لكن العين اولا سنقول نحن كذلك من رأس طبه من الجزري والحاء ثانيا لكن الحاء تتميز بالبحاء والعين تتميز بالبعدع يعني ان الحاء والعين بنفس المكان الحقيقة تقول مثلاً أح أع نفس المكان يعني نفس المكان. الضربة يعني تكرف مقالج الحروف مثل شغل البيانو شوف نفسه في مكان معين يختلف الصوت على ما تضرب مكانه مثل الموسيقى يعني مكان معين فالحاء والعين نفس الضرب نفس البقعة لكن اللهم ايه انه الحاء فيها بحة والعين فيها ذعبة كما يقال ادناه غين حارف ايو ادنى الحارف الغين ثم حارف الخارف اجره غير حاق وبذلك نكون قد عش قد الحق. ان يعني انهينا مقال الحرف وهي مرتبة همزه والهاء والعين والحاء المهملتان مش معناهما مرتان يعني جمع عليهم نقط ها والغين والخاء المعجمتان يكتب عليهما نقاط فهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء طيب كيف ادرب نفسي على هذه الحروف اللي خبناه مخاليه ها تقول اما ان تشبز الحرض او تسكينه وتأتي قبله بهمزة ها تك مثلا اي نعم همزة اما تكون مفتوحة اما تكون مكسورة الافضر ان تكون الهمزة مكسورة لانها امكن في خروج الحرف. فتقول مثلا ايك ايه اع ايح اغ اخ فبذلك عرفت مكان خروج في الحرب إذا تدربت على المقرج الصحيح للحرب فماذا تقي عليك أن تنطق بالحرف في حال التركيب كما تنطق به في حال الإفراد يعني إنت أقول إقرأ سين تقول إس هذا بالتصادم سا التباع فإقرأ واسجد وقتلل واسجد وقتلل محسة بالنشج واسجد وقترب هل سوى اتذكر مخلط واسجد وقترب هل سأقول يلا أقول حرف زي إز زي طيب وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم ما ستبقى وتجعلون رزقكم فتنطق بالحرف حال التركيب كما تنطق به ليش يعني لما يكون الحرق لوحده مثل ما تكون الوحدة يعني ما في حد واحد لكن يكون بالزحمة وسط الزحمة لا بد أنك إيش تراعي هذه الطرق أن تكون وسط الزحمة هذاناه غين خاؤها نكتفي على نكمل ها طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اذو بس تعطيني بس وقت يقول <سؤال> طيب نعطيه كم ربع ساعة؟ <سؤال> ربع ساعة ساعه نعطيه طيب <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <صفيق> <سؤال> <تجون> بدري ليش <أه>